فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي رواية البخاري ما خل القيام والقعود قريبا من السواء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقوله رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم أي أنه نظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولاحظها يقول فوجدت قيامه فركعته يعني الركوع فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء هذه الرواية ذكر فيها القيام ذكر فيها القيام قيامه وذكر أيضا قعوده يعني الجلوس في التشهد مع الركوع والسجود والاعتدال من الرفع من الركوع كل ذلك قريبا من السواء وهذا المعنى استشكله كثير من أهل العلم هل المقصود أن القيام يساوي الركوع تماما أو يقاربه وكذا يساوي السجود والاعتدال والرفع من الركوع والجلس بين السجدتين هذا يحتمله ظاهر الحديث قريبا من السواء على هذه الرواية التي هي من أفراد مسلم وليست في البخاري بل إن بعض أهل العلم قال بأن ذكر القيام والقعود في هذه الرواية أن ذلك من الوهم أن ذلك من الوهم ولذلك جاء في رواية البخاري كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القيام ولم يذكر القعود رواية البخاري كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجودين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خل القيام والقعود قريبا من السواء رواية التي ذكرها بعدها وجاء فيها هنا الاستثناء كما ترون ما خل القيام والقعود قريبا من السواء وقوله ما خل القيام والقعود قريبا من السواء بعض أهل العلم يقولون إن هذه الزيادة ما خل القيام والقعود أنها من بعض من بعض الروات زيادة من بعض الروات وعلى كل حال نحن لو جردنا الحديث منها فكيف يكون المعنى لا يتغير لكنها فيها تقرير وتأكيد على أن القيام والقعود ليس كذلك فعلى رواية البخاري كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجودين وإذا رفع رأسه من الركوع وقريبا من السواء هذه الرواية لا إشكال فيها لأن هذه الأركان متقاربة وإنما الذي يشكل على هذا هو قدر القيام الذي تكون في قراءة الفاتحة وقراءة سورة أخرى وكذلك التشهد لا سيما التشهد الأخير التشهد الثاني وعلى هذه الرواية الأولى التي ذكر فيها القيام والجلوس للتشهد إذا قلنا بأن هذه الرواية رواية لا إشكال فيها من جهة الثبوت وليست من قبيل الوهم فهي تحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول هذه الأركان فيمكث فيها مكثا طويلا ويحتمل أنه كان يخفف القيام ويخفف الجلوس بحيث يكون متناسبا مع الركوع والسجود والاعتدال من الركوع الجلس بين السجدتين ليكون ذلك يدل على أن قيامه وجلوسه أنه ليس بطويل ليس بطويل مع أن الأقرب هو الأول أنه كان يطول هذه الأركان لتتناسب مع قيامه صلى الله عليه وسلم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي برزة ما يدل على طول القيام ففي صلاة الصبح مثلا كان يقرأ ما بين ما بين الستين إلى المئة في الركعتين في بعض الروايات أو إحداهما في الركعة الواحدة وكذلك أيضا في الظهر كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركع الأولى حتى يذهب الذاهب إلى البقيع والبقيع كان بعيد في ذلك الوقت ما هو مثل الآن إلى عهد قريب قبل نحو أقل من عشرين سنة كان الإنسان يضيع إذا ذهب إلى البقيع يضيع لوجود بيوت وأزقة ضيقة جدا بل وأسواق ما بين المسجد إلى البقية الذي لا يعرف طريقة الخروج من هذه الأزقة يضيع يخرج من جهة أخرى تماما لا يدري من أين جاء حتى يرجع من طريقه بل قبل ذلك كان هناك نخيل وزروع وهذا شيء يذكره الناس اللي عاشوا في تلك الأيام ولا زالوا يذكرون هذا يعني أبناء الستين يذكرون الأشجار والنخيل التي كانت موجودة ومن كان دونهم يذكر الأسواق ويذكر البيوت والأزقة التي كانت فالذهاب الإنسان إلى البقيع في ذلك الوقت يعتبر بعيد إلى عهد قريب قبل نحو أربعين سنة أو نحو هذا كان أهل المدينة يخوفون صبيانهم أنهم يلقونهم عند البقيع تأكلهم الذئاب، هكذا يقولون. إلى عهد قريب يعني أبناء الخمسين يذكرون هذا في صغرهم. فاللكن الآن لما هدمت هذه الأحياء وازيلت الأشجار أصبح الشيء قريب جدا. الآن انظر إلى الأحياء الضيقة وال... في ناحية من النواحي فإذا هدمت أصبحت الأماكن اللي كنت تراها بعيدة أصبحت في غاية القرب فالمقصود أن يذهب الذاهب إلى البقيع يقضي حاجته ثم يتوضع ثم يأتي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى في صلاة الظهر فهذه ركعة طويلة حتى ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يركع كان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم يعني يظن الناس قد أدركوا معه في الركعة الأولى فإذا كان هذا في صلاة الفرض ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في المذرب وقرأ أيضا الطور في المغرب كما في حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه فهل كان صلى الله عليه وسلم يبقى في الركوع والسجود وسائر الأركان كما كان يبقى في في القيام هذا موضع الإشكال يحتمل أنه كان يطول الأركان إذا أطال القراءة ويخفف الأركان إذا خففها ويحتمل أنه, أنه صلى الله عليه وسلم كان كانت تلك الإطالة التي يطيلها إذا أطال القيام تكون متناسبة مع طول القيام لا أنها بقدره لا أنها بقدره بحيث أنه إذا قرأ مثلا سورة قصيرة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مثلا بكل راكعة فإن ركوعه يكون قصيرا ولكن لو أنه قرأ سورة الطور مثلا أقاف أو نحو هذا أو ما هو أطول من ذلك فإنه يطول الركوع والسجود تطويلا يتناسب مع طول القيام لا أنه بقدر, لا أنه بقدر القيام وهذا قول له وجه جيد من النظر ولكن أيضا القطع به لا يخلو من إشكال لأنه قال قريبا من السواء قريبا من السواء والتساوي يعني التماثل فهو قريب من التماثل فمعنى ذلك ليست المسألة مجرد مناسبة وسيأتي في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام ثم ركع ركوعا قريبا أو نحوا من قيامه ثم رفع رفعا ثم رفع بعد ذلك رفعا نحوا من ركوعه فهذا يدل على أن أما الرفع فهو قريب من الركوع المكس بعد الرفع من الركوع قريب منه فلاحظ أنه جعل الركوع نحوا من القيام وجعل الاعتدال أو الرفع من الركوع قريبا من الركوع ولم يفرق بينهما حتى في العبارة فكأن ذلك والله تعالى أعلم يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود إذا أطال إذا أطال القراءة إذا أطال القراءة وفي في لفظ آخر للبخاري كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء ولم يذكر فيه القيام والجلوس جلوس التشهد وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في بعض الأحيان مع أن لفظ كان تدل على الدوام كان يفعل كذا كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذه صفة ثابتة تتكرر في صلاته عليه الصلاة والسلام وربما يكون أحيانا صلى الله عليه وسلم يسوي بين الركوع والسجود والقيام نعم وأحيانا, وأحيانا ما عدا القيام والجلوس بالتشهد للجمع بين الروايات للجمع بين الروايات لكن هذا متى هذا إذا كان أكثر من حديث أما إذا كان الحديث واحد ومخرجه واحد فهذا لابد فيه من لابد فيه من ترجيح لابد من الترجيح فهذا حديث واحد حديث البراء تعددت رواياته فهل نقول أن هذا باختلاف الأحوال أحيانا يفعل هذا في القيام والقعود والركوع والسجود يكون قريبا من السواء وأحيانا يسوي ما عدا الركوع والسجود تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا هذا فيه بعد والله تعالى أعلم وأبعد من هذا من حمل القيام على القيام من الركوع والجلوس على الجلوس بين السجدتين وعلى كل حال الذي حمل هؤلاء العلماء رحمهم الله على هذه المحامل الصعبة هو هذا الاستشكال مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف قد يحتمل العطالة في القيام لكن يجعل الركوع السجود مماثلا للقيام أو قريبا منه فهذا يحصل فيه مشقة على الناس كبيرة جدا وهذا مشاهد في صلاة الليل في القيام لو كانت الفرائض بهذه المثابة نعم وهكذا الأذكار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود والرفع منه إلا إذا قلنا بأنه كان يكرر ذلك نعم مع أن هذا غير ممتنع قضية التكرار كما يدل عليه حديث حذيفة أنه ركع نحو من من قيامه نعم وعلى كل حال من أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله من قال بأن الرواية التي ذكر فيها القيام والقعود المراد بذلك الطمأنينة تحقيق الطمأنينة والرواية التي لم يذكر فيها القيام والقعود فالمراد بها القدر من حيث الطول أي أن طول السجود والركوع وما إلى ذلك قريبا من قريبا من السواء وعلى كل حال هذا أيضا لا يخلو من إشكال لأنه حديث واحد كما سبق فعلى من قال بأن الرواية التي جعلها المصنف رحمه الله أصلا في الباب رواية مسلم من قال إن هذا من قبيل الوهم يعني ذكر القيام والقعود فلا إشكال عنده لا إشكال عنده ولكن هذا لم يرد في هذه الرواية فقط وإنما حديث حذيفة يشهد لهذا وإن كان حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في صلاة في صلاة الليل الله تعالى أهلا الله وعن ثابت البناني عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي عن ثابت عن ثابت البناني عن أنس ثابت من أصحاب أنس صاحبه نحو من أربعين سنة قال إني لا أل أن أصلي لا آل بمعنى لا أقصر لا أمتنع لأن هذه اللفظة ترجع إلى معنيين في الأصل الأول هو الحلف كما قال الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والمعنى الثاني وهو التقصير أو الامتناع ولا يأتلي يعني لا يمتنع قلوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا قل القرباء والآية تحمل على المعنيين وليس المراد هنا لطبيعة الحال الحلف وإنما المقصود به أي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 المكث بعد الرفع من الركوع وهو موافق لما سبق يؤيد ظاهر الرواية التي جعلها المصنف رحمه الله أصلاً يؤيد مسلم يطيل حتى يقال إنه قد نسي نسي أنه في الصلاة أو نسي أن يركع نعم عفوا نسي أن يسجد أو نسي أنه في حال الرفع من الركوع وأنه ليس في القيام الأول الذي يقرأ فيه ويطال في القيام به يعني لربما ينسى الإنسانه قائم بعد الركوع ويظن أنه في قيامه الأول أو أنه قام من السجدة ليقرأ مثلا حتى يقول القائل إنه قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي حتى هذا معناه أن يطيل الجلوس أيضا بين السجدتين والذين قالوا في الحديث السابق بأن المراد بجلوسه وقعوده صلى الله عليه وسلم المراد به الجلوس بين السجدتين يرد عليهم بمثل بمثل هذا أنه كان يطيل صلى الله عليه وسلم حتى يقال قد نسي وكما سبق أن حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم يدل على هذا ويشهد له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة نعم قرأ البقرة والنساء وآل عمران كل ذلك قرأه في ركعة ثم ركع صلى الله عليه وسلم نحوا مما قرأ ركع نحوا مما قرأ ثم قام بعد أن قال ربنا لك الحمد قياما طويلا نحوا مما ركع لاحظ نحوا مما ركع هذا لا يدل على أن قيامه صلى الله عليه وسلم كان يخففه ويقصره حتى يصير قريبا من الركوع والسجود وإنما كان يطيل الركوع والسجود كان يطيل الركوع والسجود وعلى كل حال سبق الكلام على حديث أفتان أنت يا معاذ إذا صلى أحدكم الناس فليخفف بأن هذه النبي صلى الله عليه وسلم وكما سيأتي أيضا هو الأكمل ولكن إذا كان ذلك يؤدي إلى فتنه أو إلى نفور الناس من المسجد لا سيما إذا كان الإنسان يصلي في سوق أو في طريق يقف فيه المره يصلون فلو أنه صلى بهم صلاة طويلة، لكان هذا في غاية التنفير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنهما قال، ولهذا قال بعض أهل العلم بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة المذكورة عموما في قراءته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في قراءته في الصلوات أن هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن الناس يميلون إليها وأنه ليس ممن يصلي معه ممن هو في حال من الضعف والعجز والعذر وما أشبه ذلك بحيث إن, أن هذا يشق على الناس قالوا فمن يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال بعض أهل العلم ولهذا قالوا كان ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع بكاء الصبي خفف وكان يريد التطويل وذكر هذا عليه الصلاة والسلام فيدخل في الصلاة وهو يريد أن يطولها أن يطيل فيها فإذا سمع بكاء الصبي أوجز عليه الصلاة والسلام فبعض أهل العلم قال هذا يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عداه فليس كذلك وهذا الكلام فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمني أصلي فصلاته هديه صلى الله عليه وسلم هو الأكمل لكن إذا كان الناس لم ترتض نفوسهم على هذا ويؤدي إلى نفورهم من المساجد وترك الصلاة وفتنه وشر بين المصلين فلا شك أن السنن تترك من أجل جمع القلوب ودفع أسباب الشر والفتنة بين الناس وهذا معلوم من قواعد الشريعة لا يخفى، ولهذا ذكر العلماء ما هو أبلغ من هذا فيما إذا صلى وراء من يقنط أنه يتابعه في القنود وما أشبه ذلك لو صلى خلف إنسان لا يجهر بالتأمين ولا يرى الجهر بالتأمين نقول يجهر بالتأمين لكن إذا كان هذا يؤدي إلى فتنة فإنه يترك الجهر لأن الجهر به سنة وقد لا تتصورون هذا لكن رأيت بعض المساجد في بعض البلاد المشرق من ينتسبون لمذهب الأحناف بعض الآئمة يقطع الصلاة إذا سمع أحدا يقول آمين ويلتفت عليه ويشتمه ثم يرجع إلى صلاته إذا سمع أحد يقول آمين ويأتي بعض الشباب الذين لهم حرص على السنة واتباع وما إلى ذلك ويريدون إقامتها وإظهارها فيتقصدون الصلاة خلفه فإذا قال ولا رفعوا صوتهم بأعلى ما يستطيعون يقولون آمين ولربما فعلوا ذلك نكاية به فيقطع صلاة ويشتمهم بل إنهم يخرجون من المسجد الناس يخرجونهم من المسجد لا تصلوا معنا فمثل هذا لا حاجة إليه وجمع القلوب لسهم إذا كان الإنسان بين جهلهم جمعوا بين الجهل والتعصب فعندهم هذا من أعظم المنكرات أن يجهر الإنسان بالتأمين نعم تظهر وعن أنت بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة لاحظ ما صليت خلف إمام نكر في سياق النفي والأئمة يخففون الصلاة فهو يقول ما صليت خلف إمام أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم كما في قصة معاذ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فليخفف لو قال أنس رضي الله عنه كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة مع التمام لربما يفهم من هذا أنها بالنسبة لأنس أو بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يحبون طول الصلاة ويجدون قلوبهم فيها لكن حينما يقول ما صليت خلف وراء إمام قط أخف صلاة صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل دلالة صريحة على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خفيفة وهذا وهذا فيه إشكال فيه إشكال من جهة الأحاديث الأخرى الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث سمرة رضي الله تعالى عنه أو من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد وذكرنا لكم قبل أنه يقرأ ما بين الستين إلى المئة الآن لو أحد يقرأ في الفجر بين الستين والمئة نحن نقرأ في الجمعة يوم الجمعة صلاة الفجر بالسجدة وهل أتى ونحن ننتظر ماذا سيقول لنا الناس بعد الصلاة لا يتحملون هذا ونسرع إسراعا شديدا لألا يشعر الناس بأننا قرأناها وأحيانا لربما يترك الإنسان قراءتها لألا يشق على الناس لاحظ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ما بين الستين إلى المئة وقرأ صلى الله عليه وسلم بقاف والقرآن المجيد نعم ففي حديث جابر قال وكانت صلاته بعد تخفيفا وقوله كانت صلاته بعد يحتمل أنه يعني بعد الفجر يعني صلاته في الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكنه يطيل في الفجر ويحتمل ذلك أنه أراد صلاته كانت صلاته بعد تخفيفا يعني كان يخفف بعد أن كان يطيل عليه الصلاة والسلام كانت صلاته طويلة في أول الأمر ثم بعد ذلك صار صار يخفف نعم والصحابة رضي الله عنهم أبو بكر قرأ البقرة في صلاة الفجر ولما قيل له كادت الشمس أن تطلع قال لو طلعت لما وجدتنا غافلين وكما قال رضي الله تعالى عنه وكذلك قرأ عمر رضي الله عنه بالكهف في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بيوسف أو يونس وهذا ثابت في صحيح البخاري فقول أنس رضي الله عنه هنا ما صليت وراء إمام قد أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقال كان الناس في ذلك الوقت يطولون كما فعل معاذ رضي الله تعالى عنه فكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أخف من صلاة غيره للجمع بين هذه النصوص لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان دائما يقرأ بالصور الطوال وحينما يأتي التحديد بالستين آية مثلا بالستين إلى المئة أو نحو ذلك المقصود ليست الآيات مثل آيات سورة المائدة طويلة نعم ولا بالآيات القصيرة مثل الآيات التي في المفصل وإنما المقصود به أوساط أوساط الآيات الآيات الوسط بالطول القصر دائما إذا حدد هذا بقدر خمسين آية بقدر كذا بقدر كان بين السحور إلى المقصود به إذا حدد بالآيات يعني الآيات المتوسطة بين الطويلة والقصيرة نعم قال ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينقر الركوع والسجود، فيكون التخفيف مخلا بالطمعنينه بالأركان، بل كانت تامة. نعم. تفضل نعم. عن أبي قلاة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة. أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي ويقال أبو يزيد يقول عن أبي قلابة قال جاءنا مالك ابن الحويرث في مسجدنا هذا ومالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذأخرت وفاته جدا إلى حدود سنة 94 للهجرة فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة يصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الآن يصلي لا يريد الصلاة وإنما يريد أن يعلمهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا في إشكال من جهة النية إنسان يعمل العمل لله عز وجل ويصلي تقربا إلى الله وهو يقول هنا أصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فماذا يقال هل يشكل هذا إيش الجواب كيف ما يريد أن يأمهم أيوة وغير هذا يريد أن يعلمهم هذا ظاهر، لكن ما يشكل هذا على موضوع النية؟ ليست الصلاة الآن عبادة، ولا بد أن يقصد بها وجه الله عز وجل يريد التقرب إليه. لو توضى إنسان الوضوء عبادة، لو توضى بقصد التعليم فقط، وقال أنا ما أريد الوضوء، أنا أريد أن أعلمكم الوضوء فقط، هل يجئه؟ يجزء ولا ما يجزء؟ ما يجزء؟ في الظهر إنه ما يجزء. إنسان جلس يصلي قال أنا ما أريد الصلاح أنا فقط أريد أن أعلم. ماذا يقال؟ كيف؟ نية إيه؟ يكون هذا من قبيل التشريك الجائز في النية؟ التشريك الجائز في النية؟ لكن هنا نفى قال أنا أصلي وما أريد الصلاة إنما أريد التعليم نعم الإمامة يعني نعم نعم تفضل طيب نعم هنا يصلي ولا يريد الصلاة بمعنى أنه نعم لا يصلي لصلاة حضرت مثلا كالفرض أو يصلي سنة الراتبة أو سنة الضحى أو صلاة قام سببها مثلا كركعة يلوضو فصلى من أجلها وإنما يأتي ويصلي أمامهم صلاة شرعية يتقرب بها إلى الله عز وجل لم يقم لها سبب من الأسباب المعروفة للصلاة سنن الرواتب أو الفرائض أو تحية المسجد أو سنة الوضوء أو ما أشبه ذلك إنما يأتي ويصلي ليعلمهم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا ينفي أنه يريد حقيقة الصلاة ظاهرا وباطنا يقصد بها وجه الله يتقرب إليه لكن ما قام سبب لهذه الصلاة من الأسباب المعروفة التي لكن هذا من من قبيل النفل المطلق واضح يعني يدخل الإنسان ويصلي تحية مسجد يصلي سنة الوضوء يصلي السنة الراتبة يصلي الفرض هو ليس عنده شيء من هذا إطلاقاً يدخل يصلي من أجل أن يستخير وإنما قصد هنا الصلاة من أجل أن يعلمهم صلى صلاة شرعية من أجل تعليمهم وهذا لا إشكال فيه لا إشكال فيه هو سبب صحيح مشروع وإذا أمن الإنسان على نيته وقصده مع أن النية تفلت على الإنسان فله أن يصلي أيضا من أجل أن يقتدى به في العمل واضح يقتدى به في العمل هو بين الناس يحتاج أن يعلمهم جهال أعراض ناس ما تعلموا وكذا مر بهم في الطريق وجلس يصلي السنن يصلي بعد الصلاة قبل الصلاة الظهر مثلا أربعا وبعدها صلى ركعتين نعم ونحو ذلك في مدة بقائه في ذلك اليوم قال من أجل أن يتعلم هؤلاء الناس وهو يقصد بهذا النفل لا يقصد به السنة الراتبة هل فعل هذا في إشكال ليس في إشكال لا إشكال فيه هو من عادته أن يوتر في بيته فأوتر في المسجد من أجل أن, ي... أن يعلمهم هذا هذا لا إشكال فيه الاقتداء في الصفه والاقتداء في الفعل إذا أمن على نيته وهذا كثير من الناس يسألون عنه يقول أحيانا إنسان يكون بين أولاده إذا أخفى كل أعماله سنن الرواتب اللي يصليها في البيت دخل في مكانه أغلق الباب وصلاته من الليل والوتر وما أشبه هذا لا يعلمون لا يرون صلاة في البيت لكن قد يتقصد أن يصلي في مكان يرونه فيه ويرونه يقوم الليل وكذا من أجل أن تحيى هذه القضايا في نفوسهم وينشأوا عليها ويألفوا ذلك فهل هذا في محظور الجواب لا هذا يجوز إذا أمن الإنسان على نيته كذلك كل إنسان أحيانا بين طلابه طلاب صغار طلاب في المتوسطة أو في الابتدائية أو نحو ذلك يخرج معهم في مكان أو نحو ذلك يمكن أن يصلي أمامهم يريد وجه الله عز وجل وهو يريد أن يتعلموا صفة الصلاة مثلا أو الوتر أو نحو هذا أو المحافظة على السنن رواتب إذا أمن على نيته هذا ما في إشكال فهذا هو المراد والله تعالى أعلم وهذا دليل لذلك ولهذا قال البخاري رحمه الله باب من صلى بالناس وهو لا يريد الصلاة وهو لا يريد إلا أن يعلمهم نعم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقلت لأبي قلابه كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا وشيخهم هذا هو عمرو بن سلمة الجرمي عمرو ابن سلمة وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. يجلس إذا رفع رأسه من السجود يعني بعد الركعة الأولى إذا راد أن يقوم يجلس جلسة قصيرة أي جلسة الاستراحة نعم جلسة الاستراحة وهذا الحديث ممن فرد به البخاري ليس في صحيح مسلم وذكرنا لكم في أول الكتاب قبل الشروع في شرحه أن بعض الأحاديث التي أوردها ليست مما اتفق عليه الشيخان وبعض الأحاديث في أصله من المتفق عليه لكن في بعض الروايات التي أوردها هي مما لأحدهما للبخاري أو لمسلم وقد يكون اللفظ الذي اعتمده كالحديث السابق نعم ليس في البخاري ولكن هو في مسلم ولكن في رواية أخرى أخرجه البخاري فعلى كل حال في رواية أخرى في البخاري لهذا الحديث، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس، وفيها زيادة تفصيل لاحظ هنا في الرواية التي اعتمدها، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. ذكر الجلسة فقط. في الرواية الأخرى حدد هنا قال إذا قام من الس إذا رفع من رأسه من السجدة الثانية جلس. واعتمد على الأرض ثم قام اعتمد على الأرض لا يعتمد على لا يعتمد على مثلا ركبتيه أو فخذيه ولا ينهض على صدور قدميه من غير جلوس والاعتماد اعتماد وإنما يجلس ثم يعتمد على يديه هذا في الصحيح وفي بعض الروايات في الصحيح أيضا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا لم ينهض حتى يستوي قاعدا فهنا ذكر هذا الجلوس وهو ثابت ثبوتا لا مطعن فيه هذا الحديث في الصحيح في البخاري لكن العلماء رحمهم الله كثير منهم ما قال بمقتضاه فيما يتعلق بجلسة الاستراحة لأنهم نظروا إلى الأحاديث الأخرى الأحاديث الأخرى التي وصفت صلاته صلى الله عليه وسلم فلم يذكر فيها هذه الجلسة لم تذكر فيها هذه الجلسة لهذا قالوا أنها غير مشروعة حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر كل ذلك يدل على أنه كان ينهض يعتمد على صدور قدميه ما كان يجلس هذه الجلسة نعم ومن قال بمشروعيتها بنى ذلك على هذا الحديث وحديث أبي حميد وحديث أبي حميد وافقه عشر من الصحابة على ما ذكر فيه في جلسة الاستراحة وتوسط بعض أهل العلم مثل الحافظ بن القيم طائفة قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك للحاجة فمن, فمن احتاج إليها فعلها وبعضهم قال الجمع بين الأحاديث أنه يفعل ذلك أحياناً ويترك أحياناً فالذين وصفوا صلاته بعضهم ذكرها وبعضهم لم يذكرها مما يدل على أنه كان يفعل ذلك أحياناً ولا يفعل ذلك أحياناً والذين أقروا هذه الجلسة وقالوا إنها مشروعة بإطلاق اعتمدوا على أمرين تجو بأمرين قالوا هذا الحديث متأخر والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي وفي حديث أبي حميد شهد عشرة من الصحابة على مقتضاه والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صلوا كما رأيتموني أصلي ما قال لهم إلا هذه الجلسة لأنني احتجت إليها ما بيّن لهم وترك البيان في حال الحاجه لا يجوز لا يجوز أن يؤخر البيان فضلا عن أن يتركه تماما فقالوا هذا يمكن أن يكون آخر الأمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الأحاديث الأخرى التي لم تذكرها أيضا هذا الاحتجاج الآخر قالوا لا يعني أنها منفية وحتى لو نفيت فإن المثبت مقدم على النافي وقد خفي على جماعة من الصحابة من كبار الصحابة بعض الأمور الواضحة في الصلاة مثل ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة التطبيق في الركوع يضع كفيه بين بين ركبتيه لا يضع كل كف على ركبه. كان ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ فما بلغ ذلك ابن مسعود وهو من علماء الصحابة يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويراه فمن قال بأن هذه الجلسة مشروعة مطلقا فهذه حجته وهي ويحج قوية الدم نعم ومن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يفعله أحياناً أو يتركه أحياناً أو فعله لحاجة فقوله له وجه من النظر ولذلك مثل هذه الجلسة هي جلسة يسيرة لا يشدد فيها نعم ولا يترتب على ذلك تبديع وانكار وما أشبه ذلك على من فعل ولا على من ترك هذه للاجتهاد فيها مدخل ومثل هذه المسائل التي للاجتهاد فيها مدخل مثل صفة النزول هل ينزل على ركبتيه أو ينزل على يديه نعم وكذلك في حال الرفع من الركوع حتى يعود كل عظم إلى موضعه يحتمل أن يكون الحالة التي كان عليها قبل الركوع حينما وضع كان يضع اليمنى على اليسرى أو أن المراد يعود كل عظم إلى موضعه يعني إلى طبيعته التي خلقها الله عز وجل عليه هكذا فكل ذلك من مسائل الاجتهاد لا يترتب عليه تبديع ولا تضليل ولا نعم غاية ما هنالك أن هذا مما يتسع فيه النظر والاجتهاد وكل واحد ممن أداه اجتهاده إلى شيء من هذه الأقوال ورجح شيئا منها بعيدا عن الهوى والأسفل فإنه مأجور نعم مأجور والله تعالى أعلم و تفضل نعم وعن عبد الله بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فالرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه عن عبد الله بن مالك ابن بحينة بحينة هذه أمه وإلا فهو عبد الله بن مالك ابن القشب نعم فهو منسوب هنا إلى مالك منسوب إلى أمه وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. فرج بين يديه حتى يبدو بياض الإبطين. بياض الإبطين المقصود به البياض الطبيعي الذي يوجد عند كل إنسان. ولا حاجة ل التكلف وتحميل الحديث ما لا يحتمل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لون الإبط يختلف عن سائر الناس لأن لون الإبط لدى الناس يختلف بعض الاختلاف عن مثل لون الركبة ولون هذه المصافط فعلى كل حال بياض الإبطين المقصود به هذا البياض الطبيعي الذي يكون في الإنسان كما ورد في الاستسقاء أيضا فالنبي صلى الله عليه كان يصلي وعليه ثوب أو رداء أو نحو ذلك فالمقصود والله تعالى أعلم هو البياض الطبيعي الذي يوجد في باطن العضد يقول إذا صلى فرج بين يديه يعني يباعد العضد والذراع يبعده عن الجنب نعم ولا شك أن هذا أفضل ما يكون عليه المصلي نعم و يدل ذلك بظاهره على بعد هيئته عن الكسل نعم، ويتميز كل عضو من أعضاء المصلي بحاله عن الآخر خلاف ما إذا اجتمع اجتمعت أعضاؤه والتأمت إلى بعضها نعم, نعم مثل هذا كذلك يكون كل عضو في الصلاة له حظه منها أما إذا اجتمع فإن اعتماده سيكون على ركبتيه وعلى جبهته في الغالب وتكون اليد ضعيفة تلامس الأرض ملامسة فإذا بعد فإن اعتماده على الأرض بيديه سيكون متساويا مع اعتماد جبهته ويخفف ذلك عنه أيضا في السجود من الاعتماد الشديد على الجبهة فبدلا من أن يكون الاعتماد على الركب والوجه يصير الاعتماد على كل عضو من هذه الأعضاء السبعة فيستقل بهذا والله تعالى أعلم كمان هذا أيضا أدل على التواضع والاجتهاد في الطاعة لا على هيئة المستثقل لها والله تعالى أعلم وجاء في حديث البراء عند مسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ضع كفيك وارفع مرفقيك وبينا في مناسبة سابقة أن الكف تطلق على هذه جميعا فإذا سجد الإنسان يضع الكف كاملة على الأرض دون أن يكون الذي يلامس الأرض هو أصل الكف مع أطراف الأصابع كما يفعله بعض الناس هكذا نعم هذا من التقصير وإن كان ذلك يجزئه لكنه بهذه الصفة يكون مخالفا مخالفا للسنة الله تعالى أعلم وقال عليه الصلاة والسلام إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما وذكرنا من قبل أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما، يضم أصابعهما. وذكرنا أو لربما لم نذكر فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يحص حتى على الإبهام أي يكون مستقبلا القبلة. هذا في حال السجود. وذكرنا أنه كان يجعلها حذوة من كبه وأحيانا حذوة وذنيه. نعم. وفي بعض الأحاديث إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه نعم وهكذا كان صلى الله عليه وسلم في السجود يمكن ركبتيه وأطراف قدميه وذكرنا أنه كان يستقبل بأطراف الأصابع في القدمين القبلة ويرص العقبين وعلى كل حال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه كان لا يفرش أو لا يفترش ذراعيه وهذا جاء النهي عنه صريحا أيضا لأنه يكون بذلك متشبها بالكلب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منبساط كنبساط الكلب، بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض بطه من ورائه. وجاء أيضا أنه لشدة مبالغته صلى الله عليه وسلم في المباعدة بين مباعدة اليدين عن الجنبين وفي مباعدة البطن عن الفخذين. أنه لو أرادت بهمه أن تمر من تحته صلى الله عليه وسلم لمرت المقصود بالبهمة صغار صغار الغنم وكان يبالغ في هذا عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يقولون إن كنا لنؤي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد يبالغ في هذا نأوي له يعني كما تقول نشفق عليه قل فلان يأوي لعدوه يعني يشفق عليه أدوه لازالت الكلمة مستعملة إلى اليوم هذا ما يتعلق بهذا الحديث كم حديث قرأنا خمسة بس. يعني كنت حريص أن أسرع اليوم وأعوضكم عن.